بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فموعدنا الليلة مع المحاضرة الرابعة في شرح منظومة الآداب وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى بعدما ذكر جملة من الآثام الواجب اجتنابها قال رحمه الله تعالى وأوجب عن المحظور كف جوارح وندب عن المكروه غير مشدد يأمر الناظم رحمه الله تعالى طالب العلم أن يعتقد وجوب الامتثال للأوامر الشرعية وأوجب عن المحظور كف جوارح ايعتقد واجبا امتثالا للشريعة من الكتاب والسنة والواجب في اللغة هو الساقط والثابت والواجب في الشرع ما زم شرعا تاركه قصدا مطلقا هذا تعريفه وهو أحسن من قولهم ما يعاقب تاركه أو ما توعد على تركه وقوله أوجب عن المحظور أي عن ارتكاب الشيء المحظور أي الممنوع والمراد به الحرام وهو ما ذم فاعله ولو كان قولا أو عمل قلب شرعا ويسمى الحرام ممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وإثما وحرجا وعقوبة أوجب عن المحظور كف الكف هو صرف والدفع والمنع كف جوارح وقلنا الجوارح جمع جارحا ودليل وجوب كفها عن المحظور قول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والجوارح تقدم ذكر صيانتها, ذكر صيانتها وقد خصص الناظم منها بعض الأشياء كما سبق كالبصر البصر واللسان ونحو ذلك وإنما أعاده هنا لي يعني مجملاً من غير تفصيل يعني حتى يبين أن كف الجوارح عن الحرام واجب شرعا وكفها عن المكروه هو مستحب شرعا فكف اليد كما يعني كف اليد عن الحرام مثل عن السرقة وعن الغصب وعن القتل وعن الجراح وكف اللسان عن الغيبة والنميمة واللعن والقذف والبزاء وكف الفرج عن الزنا والمساحقه والجماع, والجماع في حيض أو الاستمناء وكف العين عن النظر إلى الحرام وكف السمع عن الاستماع إلى المحرمات من الغيبة ونحوها وسماع الملاهي وما حرم من الغناء وصون البطن عن الحرام والقلب عن الآثام وكذلك بقية الأعضاء فإن كان المنهي عنه غير حرام بأن كان مكروها فكف الجارحة عنه يكون مستحبا ومندوبا والندب معناه الدعاء وفي الشرع المندوب هو ما أثيب فاعله كالسنن الرواتب ولو كان قولا أو عمل قلب ولم يعاقب تاركه ويسمى أيضا سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا وتطوعا ونفلا ونحو ذلك وأما المحدثون فيخصون المسنون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته لا على سبيل الوجوب ومن المكروه وندب من المكروه يعني ندب يندب كف الجوارح عن المكروه والمكروه ماخوذ من الكراهه وقيل هو من الكريهة وهي الشدة في الحرب ومعناه في الشرع هو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله ولا ثواب في فعله وهو تكليف ومنهي عنه حقيقة وقوله غير مشدد مشددي يعني لا تتشدد في المكروه كما تتشدد في الحرام وإن كان كلاهما مطلوب تركه فلا يذم فاعل المكروه ولا يعاقب حتى وإن أطلق عليه أنه مسيء أو يلام على ذلك فالإنسان يدر مع الشرع ومع الكتاب والسنة حسب درجات التحريم والتحليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب, من رغب عن سنتي فليس مني فليس مني فالانسان قد يئثم بترك السنن اكثر عمره لانه يتهم أن يعني يوهم ان يعني ما يتركه كثيرا فهو يعني يعتاد ذلك فيعني هذا شيء ليس ليس حسنا ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئلا عن من ترك الوطر يعني إنسان يتعود ترك الوطر فقال إنه رجل سوء رغم الوطر يعني ليس فريضا من الفرائض على مذهب الجمهور قال الإمام ابن مفلح رحمه الله ويجب كف يده وفمه وفرجه وبقية أعضائه عما يحرم ويسن عما يكره قال ابن الجوزي هذا في من لم يضطر إلى ذلك وإلا جاز يعني القاعدة تقول أن الضرورات تبيح المحظورات وقد سبق لنا مثلا في الكذب أن الكذب يجوز في بعض الحالات بل إنه قد يكون واجبا وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إن لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا تلعنهم ومتى يعني هذا يدل على الإنسان قد يداهن الإنسان أو يعني إنسان يستحق العقوبة ويستحق لكن يضطرك تضطرك الأقدار والظروف أن تتعامل معه ولا تسيء إليه أو يعني يترك اتقاء فحشه وقال ابن الجوزي أيضا وقول أبي الدرداء هذا ليس فيه موافقة على المحرم ولا فيه كلام وإنما فيه طلاقة الوجه للمصلحة وهو معنى ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن له فبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة فلما دخل ألان له القول فعائشة رضي الله عنها استغربت قالت يا رسول الله أنت ألانت له القول يعني تكلمت معه بلطف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء, ايش؟ اتقاء فحشه قال الإمام النووي في شرح مسلم في هذا الحديث مدارات من يتقي الإنسان فحشه ولم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اثنى عليه في وجهه ولا في قفاه يعني ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نافقه حاشاه صلى الله عليه وسلم على ذلك وإنما هو ألان له الكلام يعني تكلم معه بلطف لكن لم يمدحه ولا يثنع ولم يثني عليه وإنما تألفه بشيء من الدنيا معالين ليش الكلام فهذا لا ينافي يعني لا ينافي أن الإنسان يكون يعني لا يوافق طبعا لا يوافق أهل الحرام على ما يفعلونه من المحرمات وإنما الحسن مطلوبا حتى إذا دعوت إنسان يعني وجاهر بالحرام يعني الرفق ما دخل في شيء إلا زانهم هذا هو الأصل ووصية الله عز وجل لعباده يقول سبحانه في هذا الشأن ادفع بالله أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم والناس يعدون من يظهر خلاف ما يبطن ويعدونه منافقا كثير من العوامل المسلمين يظنون أنك أنت يعني لو يعني عملت إنسان بالحسنة رغم أنك تكره هذا الإنسان يتهمونك بالنفاق وهذا شيء غير صحيح هذا شيء غير صحيح نبه عليه ابن عقيل رحمه الله تعالى يقول أسمع الناس يعدون من يظهر خلاف ما يبطي منافقا فكيف لي بطاعة الله تعالى والتخلص من النفاق فقال النفاق هو إظهار الجميل وإبطان القبيح وإضمار الشر مع إظهار الخير لإيقاع الشر يعني يكون فيه خ... يكون الإنسان بالله هذا هو النفاق يظهر لك الخير وباطنه الشر وهو يمكر بك والذي تضمنته الآية اللي هي ادفع بالتي هي أحسن فيها إظهار الحسن في مقابلة القبيح لاستدعاء الحسن يعني إنسان يعاملك بمعاملة سيئة أنت تعامله معاملة حسنة حتى تخرج ما عنده من الأخلاق الحسن يعني تظهر عليه الأخلاق الحسنة ويستحي ويترك ما عليه من السوء عندما تقابل سيئته بالإيش بالحسنة. يقول فخرج من هذه الجملة أن النفاق إبطان الشر وإظهار الحسن لإقاع الشر المضمر. هذه بهذا هذا الفرق بين النفاق وبين الإيش وبين الحسن الخلق أو التعامل الجميل أو المداراء ومن أظهر الجميل والحسن في مقابلة القبيح ليزول الشر فليس بمنافق ولكنه يستصلح يستصلح يعني يطلب صلاح الإنسان الذي يعامله فهذا اكتساب يعني استمالة ودفع عداوة وأطفاء لنيران الحقد ونماء للود والصلاح نعم أيضا انتقل الناظم هنا بعدما انتكلم على مسألة كف الجوارح عن الحرام بدأ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الناظم رحمه الله تعالى أنا اعتذر اليوم عن عدم عرض الشاشة لأني أول مرة أدخل على هذه الغرفة ولم أتمكن من العرض فقط يعني في هذا اليوم ولكن في موعدنا إن شاء الله تعالى يكون يعني كما هو يكون في شاشة العرض إن شاء الله تعالى من يوم الثلاثاء القادم يقول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر على فرض عين تسدد, تسدد من السداد يعني وأمرك بالمعروف المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس بكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والايش، والمقبحات وهو من الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونهم طبعا واحد يقول ممكن يكون بين أهل الفسق بين أهل الفسق يعرف إيش؟ يعرف الفسق لا يعرف الخير ولكن المقصود هنا عموم الناس يعني عموم هذه الأمة الخيرية أنها الشيء المعروف يعني هو الشيء المحبب وهو من طاعة الله سبحانه وتعالى بدءا من توحيد الله عز وجل إلى جميع خصال الإيمان وحسن الخلق والآداب الحسنة كل هذا يدخل في المعروف والمنكر على عكس, على عكس ذلك المنكر هو كل ما زمه الشرع وحرمه ونفر عنه من الأخلاق ومن العقائد بدءا من الشرك بالله عز وجل إلى الصغائر والأخلاق السيئة كل هذا داخل في المنكر وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما معناه أنه قال يأتي أصحاب المعروف في الدنيا يوم القيامة فيغفر لهم بمعروفهم وتبقى حسناتهم جامة فيعطونها لمن زادت سيئاته على حسناته فيغفر له ويدخل الجنة فيجتمع لهم الإحسان إلى الناس في الدنيا والآخرة يعني الإمام ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن أهل الأمر بالمعروف في الدنيا كما أن الناس تنتفع بنصائحهم وأمرهم في الدنيا ينتفعون كذلك بهم في الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى يعطيهم حسنات زائدة على حسناتهم لأنهم تسببوا في إصلاح الناس فالله عز وجل أيضا ينفع يعني بعض الناس بهذه الحسنات ربما يتصدقون ويحسنون بهذه الحسنات الى غيرهم هكذا معنى مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما طيب والنهي النهي هو ضد الأمر الأمر اللي هو الطلب يعني طلب إيجاد الفعل مثل أقم الصلاة صوم رمضان أدل الأمانة ومن صياغ النهي مثلا لا تشرب الخمر لا تقتل لا تزني لا تأكل أموالكم آآ إلى آآ يعني آآ ما يشابه ذلك يا فتى يا فتى الفتى طبعا قصد به اللي المسلم عموما وان كانت تطلق على الشاب والسخي عن المنكري عن مقارفة المنكر وهو ضد المعروف اجعل ايعتقد فرض عين يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين يعني لازم على كل احد بعينه والفرض في اللغة التقدير وفي الشرع يرادف أو بمعنى الواجب فهو ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا وهو المطلوب مع الجزم يكون فيه طلب من الشرع مع الإيه مع الجزم حتى يختلف عن يفترق عن الإيه عن المستحب وهذا الفرض قسمان فرض عين كالصلوات الخمس وصوم رمضان وأدخل منها الناظم هنا رحمه الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهناك قسم يسمى فرض الكفاية فرض الكفاية وقول تسديد والتسديد هو التقويم والتوفيق بس للسداد أي الصواب من القول والفعل طيب هذا هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم نأتي إلى شروط الامر او الناهي قال رحمه الله في البيت الموالي على عالم على يعني هذا الفرض على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه مع أمن سواه مع أمن عدوان معتدي سواه مع أمن عدوان معتدي على عالم يعني هذا الفرض العين على العالم بالحظر يعني عالم بالحرمة لا تستطيع أن تنكر على أحد شيئا وأنت لا تعرف حكمه أنه حرام لا بد أن تعرف والفعل يعني عالم بحكم الفعل أيضا لم يقوم سواه أي لم يقدر على الإقامة سواه أي غير ذلك بالعلم يعني غير العالم لا يقدر على الإنكار ولا تتأتى منه هذه المسألة به أي بالفعل يعني الذي هو إزالة ذلك المحظور والفعل والفعل لم يقم به لم يقم به سواه ويعني مع أمن مع أمن هذا أيضا شرط يعني أن يأمن على نفسه عند الإنكار من ضرر في نفسه أو ماله أو أهله عدوان معتدي ظلم ظالم. طيب فالامر بالمعروف هو كله كما قلنا كل ما يؤمر به شرعا والنهي عن المنكر هو كله ما ينهى عنه شرعا وهو فرض عين لكن على من على من علمه جزما وليس شكا وشاهده راه بعينه وعرف ما ينكر ولم يخف ولم يخف صوتا ولا عصا ولا أذن يعني يكون يأمن من الأذى على نفسه وعلى ماله وعلى روحه، لأنه ربما إذا أنكر تسبب يعني ضررا أكبر من ذلك المنكر، ويزيد على المنكر أو يساوي ولا فتنة في نفسه أو ماله أو حرمته أو أو أهله ولذلك أطلق بعض الفقهاء أنه يسقط الأمر والنهي إذا خاف الإنسان الضرر أو الحبس أو أخذ المال. وا إسقاطه بالعصا يعني في خلاف أيضا بعض الحنابلة يعني يقول لو خاف يعني أن يضرب بالعصا فهذا أيضا يسقط عنه الأمر بالمعروف وخالف في ذلك المعتزلة والباقلاني وقالوا أنه أن العصا لا تعتبر شيئا يعني يسقط به الوجوب في في المعتاد يعني وإلا إنسان إذا كان ضعيفا ربما يكون له يعني عزرا خاص. فلو قيل له لا تأمر على فلان بالمعروف إنه يقتلك فإنه يقتلك فلم يسقط عنه لذلك يعني هم قالوا أيضا لا بد أن يكون الضرر يغلب على الظن وليس أمرا متوهما إذا كان يعني أي إنسان أو إنسان لا يوثق به قال له أن فلان سيقتلك لو لو أنكرت هذا المنكر فقالوا ليس ذلك يعني عزرا بمجرد كلام يعني بعض الناس الذين لا يوثق بهم ومن شروط الإنكار أيضا أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يفضي إلى مفسدة وقد قال الإمام عقيل ان أن هذا الأمر وهو الأمر بن عروف عن المنكر من أعظم منافع الإسلام وأكد قواعد الأديان فهو أشق ما يحمله المكلف لأنه مقام الرسل حيث ينقل صاحبه عن الطباع وتنفر منه نفوس أهل اللذات وتمقته أهل الخلاعة طبعا أهل الخلاعة وأهل الفسق وأهل المجون وأهل يعني الذين يعني يعيشون طيلة حياتهم في الشهوات والخلاعة والتبذل يعني ما يتحملون أبدا ان إنسان ينكر عليهم لأن أصلا معيشتهم يعني تكاد تكون كلها في هذا الأمر والعزو بالله نصلا الله السلام ولكن قال الإمام عقيل رحمه الله لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشأ ما شاهدوا وهذا ما حدث وإن لله وإن لي رجعون. يعني الإنسان يعني قد يمكن الإنسان ببموعظة بكلام حتى بحسن خلق لا لا يعتبر الإنكار دائما فيه عنف مسألة لا تقتضي ذلك ولكن يبين الإنسان حكم الله سبحانه وتعالى وينصح الحسنة ولكن سكوت أهل الحق يجعل أن الناس تنشأ وترى هذا المنكر فيعتدونه فكان أمر عادي غير مستنكر فمتى رام المتدين إحياء سنة أنكرها الناس ظنوها بدع بعد ما كانت هذه الأمر معروف أنها بدعه ويسكت أهل السنة عن إحياء السنن سينشأ جيل من الناس يظنون أن هذه البدعة كلها سنة وأنها أمر عادي فالقائم بها يعني بهذه السنة بعد ذلك بعد هذه فترة يعد هو نفسه المبتدع يعني بدل من كان يحيي سنة يظنه الناس أنه هو, هو نفسه هو صاحب البدعة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية جماعة من أصحابه إذا أمرت أو نهيت فلم ينتهي فلا ترفعه إلى السلطان ليعدى عليه فقد نهي عن ذلك نعم يعني إذا لم ينتهي صاحب هذا المنكر لا ترفعه إلى السلطان حتى لا يعتدى عليه طبعا إذا كان في هيئة يعني لهذا الأمر أو لتأديب مثل هذا الإنسان وقال أيضا من شرطه من شرط الانكار المنكر أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف قلنا إذا خاف التلف على نفسه أو على ماله يسقط ليش الوجوب وجاء في الحديث الشريف الصحيح الذي رواه الام الإمام أحمد وغيره لا ينبغي للمسلم أن يزل نفسه قيل يا رسول الله كيف يزل نفسه قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق يعني لا يذهب الإنسان لإنكار يعني بعض المنكرات لإقامة هذه الشعيرة وهذا شك أن هذا لا ينقص من شأنها أبدا لكنه قد يفتن في دينه فتنة كبيرة يتعرض إلى شيء لا يطيقه و يعني قيل أيضا أنه إن زاد الأذى على المنكر وجب الكف إذا زاد الأذى على مجرد الإنكار يجب عليه أن يكف ولا يجوز له أن ينكر في هذه الحالة وأما إن كان الأمر متساوي فسقط وجوب الإنكار فالأمر يعني صار على الاستحباب قال ابن الجوزي رحمه الله فأما السب والشتم فليس بعذر في السكوت يعني إذا كان الإنسان سينكر المنكر خاصة إذا كان منكر يعني له بال وقد يعني يرتدع به كثير من الناس ويعني فقط إذا فعل ذلك قد يسبب ويجتم يقول هذا ليس بعذر أنه يترك هذا الأمر أو يسقط عنه وجوب لأنه قال قد هذا في الغالب لا يسلم منه الآمر بالمعروف يحتسب ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل وظاهر كلام غيره أنه عذر يعني هذا أيضا مسألة خلفية بعض الحنابل يجعل ذلك عذرا ولهذا يكون تأديبا وتعزيرا يعني قد يكون التأديب أحيانا بالإيه بالإهانة بهانة بالكلام فقالوا هذا أيضا يعني فيه بعض الأذى نعم وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الصبر على اذى الخلق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن لم يستعمل لزم أحد أمرين إن لم يستعمل لزم أحد أمرين إما تعطيل الأمر والنهي وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة ترك الأمر والنهي أو مثلها أو قريبا منها وكلاهما معصية وفساد قال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يعني شوفها في الآية جاء قوله عز وجل اصبر على ما أصابك لأن من أمر ولم يصبر أو صبر ولم يأمر أو لم يأمر ولم يصبر فهذه المفاسد فيها نقص جميعا يعني لابد أن يأمر ويصبر فإذا أمر ولم يصبر أو صبر ولم يأمر أو لم يأمر ولم يصبر فهذه فيها نقص فإنما الصلاح في أن يأمر ويصبر وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وفي الصحيحين عن عبادة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لوم تلائم طيب هناك مسألة اختلف فيها هل من شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحصل المقصود أو لا يعني وقد يأمر الإنسان بالمعروف يعني يبذل جهده لكنه مثلا يتيقن أو شبه يعني يتيقن يغلب على ظنه أنه يعني فعله لا يغير أي شيء وسيبقى المنكر كما هو فأنا جاء روايتان عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورواية أنه ما زال واجب يعني هذا لا يسقط الوجوب وقول آخر أنه يسقط الوجوب ولذلك قال إنما يلزم الإنكار إذا علم حصول المقصود ولم يقم به غيره نعم وقيل ينكره وإن أيس من زواله وخاف أذن أو فتنة وقيل إنما يجوز الإنكار فيما لا يرجى زواله وإن خاف أذن وقيل لا وقيل يجب يعني المسألة فيها خلاف في هذا الشرط وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى حكى أبو يعلى روايتين عن الإمام أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه وصحح القول بوجوبهم وهو قول أكثر العلماء وقد قيل البعض السلف في هذا فقال يكون له معذرة يعني الإمام ابن رجب يقول قول أكثر أهل العلم أنه لا يسقط عنه الوجوب فالمسألة كأنها يعني يؤدي ما عليه سواء تغير أو لم يتغير أي نعم. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت الفتنة فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعهم فقمت فقلت أو فقمت فقلت اللي هو عبد الله بن عمر فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك قال لزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة هذا حديث يعني صحيح في سنة ابي داود و بعضهم يعني يذكره في تفسير قول الله عز وجل عليكم انفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال بعض السلف لم يات تاويلها بعد إنما تاويلها في آخر الزمان فإذا علمنا ذلك فعلى العالم بالحظر والفعل يعني العالم بالمنكر والمعروف مع عدم القائم به غيره يعني لا يوجد قائم آخر غيره لأنه لو وجد آخر لا يصير المسألة فرض لا تصير فرض يعني عين يكون فرض كفاية فشروط أن يكون فرض عين أن يكون المنكر نفسه أو الآمر يعني عالما بالحظر وبالفعل وأن, وأن لا يوجد إنسان يقوم به غيره وأنه يأمن على نفسه وعلى ماله كما مر طيب جاء هنا سؤال يعني أجاب عنه الناظم بالبيت الموالي وهو طيب إذا لم يكن يعني على علم وعلى تقوى هل يصح له الإنكار قال بعدها ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية فحددي يعني ولو كان هذا الشخص الامر ذا فسق يعني عنده فسق يعني عنده معصية أو كبيرة لم يتب منها أو أصر على صغيرة هل هذا من شرطي؟ لا ليس من شرطه ففي المعتمد أنه لا يشترط عدالته بل الإمام والحاكم والعالم والجاهل والعدل والفاسق كل ذلك يس يعني يستوون في أنهم ينكرون وينصحون المسلمين وقال قوم لا يجوز الإنكار لفاسق وقال آخرون لا يجوز إلا لمن أذن له ولي الأمر قال العلماء الصحيح عدم اعتبار, عدم اعتبار ذلك يعني لا يتوقف الأمر على خلوه من الفسق ولا على أن يأذن له الولي قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى الكافر ممنوع من انكار المنكر لما فيه من السلطنه والعز يعني الكافر لا ينكر على المسلم حتى لو وجد المسلم في المنكرات قال ابن مفلح وللمميز الانكار ويساب عليه إذا كان الطفل يعني ليس بالغا يعني في سن التمييز مثلا قبل البلوغ لكنه أنكر يساب على ذلك لكنه لا يجب عليه لانه غير مكلف غير مكلف فينبغي الا يخالف قوله فعله هذا الأمر يعني الاصل يا اخواني الافاضل الاصل في الإنسان إذا أمر بالمعروف أن يكون ممتثلا به فهذا هو الأدعى أن يقبل منه الكلام يعني مثلا لو إنسان مثلا مدخن أو مدمن والعيز بالله وقال لآخر يدمن حرام التدخين حرام أو الإدمان حرام وهذا الأمر كذا وكذا فلا شك أنه من البديه أن هذا الإنسان سأقول له طب أنت تفعل هذا الأمر يعني أولى أن تأمر نفسك قبل أن تأمرني فهذا هو الأصل أنه لا يخالف قوله فعله بل يأمر بالمعروف ويأمر به وينهى المنكر وينزاجر عنه وإلا فقد جاء الوعيد لمن خالف ذلك ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلا كنت أأمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وأأتيه وفي رواية للمسلم قيل لأسامة لو أتيت عثمان فكلمته فقال إنكم لا ترونا أني لا أكلم لا أكلمه إلا أن أسمعكم وإني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل ان كان علي ان كان علي اميرا انه خير الناس بعد شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل وما هو فقال ذكر الحديث وهذا الحديث أيضا يشابه ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة اسري به مررت بأقوام تقرض شفاههم بما قريض من نار قلت من هؤلاء يا جبريل قال خطباء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون نسأل الله السلامه والعافيه لاقتابوا هي الامعاء واحدها واحدها كتب وهو تندلق اي تخرج يعني تخرج أمعاؤه خارج بطنه والعياذ بالله وراى الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه وهذا سنده صحيح وقال صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذات في عين أخيه وينسى الجذع في عينه يعني الإنسان يهتم بعيوب الناس لكن ينسى الشيء الذي هو عيب في نفسه حتى لو كان أكبر من الناس يعني شوف الحديث يبصر أحدكم القذاء القذاء هي الأذى البسيط الذي يكون يعني في العين إذا كان الإنسان يعني يعني قائما من النوم يكون في في في عينيه يعني شيء بسيط من الأذى أو الوسخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذى في عين أخيه يعني إذا أراد أن ينتقد الناس يرى فيهم صغار العيوب ينتقدهم انتقادا فاحصا لم أما إذا رجع إلى نفسه يقول وينسى الجزع في عينه شوف الجزء الجزء يعني مثل جزء النخلة يعني شيء كبير يعني عيب واضح جدا جدا وضوح الشمس وهو لا يراه ويتغافل عنه ويرى أدق من ذلك عند غيره من الناس وصدق من قال عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما وأعجب من ذا وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى وقد قيل إذا أردت أن تعظ الناس فعظ نفسك فإن تعظت وإلا فاستحي يعني الأصل يا الأفاضل أن الإنسان يزجر نفسه عن المعايب يا أيها الرجل المقوم غيره هلا لنفسك كان ذا التقويم فابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويقتدي بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فقال له ابن عباس إن لم تخش أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل شوف حبر القرآن إلما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي تشرب دمه وعرقه بكتاب الله عز وجل يقول لهذا الإنسان يقول إذا إذا لم ت يعني لم تخش أن تفضحك واحدة من الآيات هذه في فكن من من الآمرين والناهين عن عن وإلا فابدأ بنفسك طبعا أخونا هذا ليس فيه تصبيطا ولا إبطالا للأمر بالمعروف وإنما فيه إيقاظ الإنسان لنفسه أولا لأن فعلا قد يصل الإنسان إلى مرحلة أنه يريد أن يتعقب أخطاء الناس فقط لأجل أن ينكر وربما بعد ذلك يدخله الغرور والعجب وينسى الأمراض التي عندهم ما هي هذه الآيات الثلاث؟ قال تلا قوله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقال تعالى لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والآية الثالثة حكاية عن شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه فهذه الأخبار الصحيحة تعين على يعني اعتبار العدالة في الامر والناهي وهذا هو الأكمل والأفضل ونحن نقول يجب على كل مؤمن أن يكون تقيا عدلا هذا هو الأصل أيها المؤمن وأيها المؤمنه المؤمنة اسعى في مجاهدة نفسك الأصل أنك يعني نفسك هي أكثر شيء تنكر عليه وأكثر شيء تهذبه وأكثر, وأكثر الأشياء تسعى في إصلاحها هذا هو الأصل في المؤمن ولكن لا بد للناس من الأمر المعروف النهي المنكر لا بد أن الإنسان يكون ناصحا لغيره ولو لم يعظ الناس إلا معصوم لو كان الناس ما ينفع ينكر عليهم إلا إنسان معصوم من المعاصي أو محفوظ لتوقف الأمر بالمعروف النهي المنكر لأن أين هذا الذي ليس عنده عيوب ولا معاصي وقد قيل إذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمدي صلى الله عليه وسلم قيل الحسن البصري إن فلانا لا يعظ ويقول أخاف أن أقول ما لا أفعل فقال الحسن وأينا يفعل ما يقول ود الشيطان أنه قد ظفر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر فالحاصل أنه يجب على كل مؤمن مع الشروط المتقدمة أن يكون آمرا وناهيا ولو كان عنده معصية أو فسق حتى على جلسائه وشركائه في المعصية وعلى نفسه فينكر عليها لأن الناس مكلفون بهذا الأمر والله سبحانه وتعالى لما أنكر وقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم يعني الجمع بين الأمرين لكن أمرهم للناس ب بالمعروف هذا ليس ليس مستنكرا المستنكرا الانسان ينسى نفسه ولو كان الامر والنهي ذا جهل أي يعني ليس عالما وأما يعني يعني ليس جاهلا للإنسان لا يشترط في أن يكون عالما لكن يشترط في أن يكون عالما بحرمة هذا الأمر الذي ينكره لكن لا يشترط أن يكون عالما من علماء المسلمين مثلا فقوله سابقا على العالمي أو على عالم, يعني عالم بالمسألة اللي ينكر فيها أو عالم بهذا الفعل والأمر بالمعروف أنه المنكر في سواء أي في غير ذلك الأمر الذي قيل عنه أنه فرض عين بالكفاية يعني يكون فرض كفاية يعني إذا فقدت الشروط صار فرض إيش كفاية وهو إذا قام به البعض سقط عن الباقين فالمقصود حصوله بغض النظر عن الفاعل ففرض الكفاية واجب على الجميع إن قام به بعض الناس سقط عن باقيهم وإذا فعله الجميع منهم كان فرضا في حق الجميع لعدم ما يقتضي تمييز بعضهم وأما فرض العين فهو طبعا قال العلماء أفضل من فرض الكفاية لأنه أهم وهو واجب على أعيان الناس وهذا هو المعتمد فاحددي فعل أمر مبنين على السكون يعني من الحد الحد في الاصطلاح هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره يعني في التعريفات أقول لك تعريف الصلاة مثلا شرعا هي أقوال وأفعال مثلا مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم هذا يسموه الحد الحد هو وصف محيط بالموصوف يميز عن غيره ويعني الناظم هنا قال فحدودي يعني يعني حد ذلك أو فرق أو ميز بين فرض الكفاية وفرض العين فتحقق من كلام النظم رحمه الله أن الأمر والنهي يدوران بين فرض الكفاية وفرض العين إن علم بالمحذور وعلم بفعله ولم يقم به سواه مع أمنه على نفسه وماله ففرضه إيش فيكون يعني فرض يعني عين وإلا كان فرض كفاية قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم يعني عقوبة ترك هذا الأمر شديد يا أخواني على جميع الأمة وروى أبو داود بسند صحيح والترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده شك أن يعمهم الله بعقاب وقال صلى الله عليه وسلم إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب وفي أبي داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب وقال أبو هريرة رضي الله عنه كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو لا يعرفه يعني الرجل يأتي يتعلق برجل آخر وهو كان لم يعرفه في الدنيا فيقول له ما لك وما بيني وبينك معرفه فيقول كنت تراني على الخطأ أو على المنكر ولا تنهاني ذكره الحافظ المنزري رحمه الله تعالى رحمة واسعة آه هذا آه يعني بعض الأبيات ويبقى لنا إن شاء الله تكمله في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه الاداب الشرعيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه وأن أسأله سبحانه وتعالى أن, يقين أن يقينا مضلات الفتن وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من الآمرين والمؤتبرين بالمعروف والمنتهين والناهين عن المنكر وأن يسلمنا سبحانه وتعالى في ديننا وفي أخلاقنا وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه عليه أقول قولي هذا استودعكم الله نلقاكم إن شاء الله يوم الثلاثاء